ورواه مالك في الموضأ عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن هذا الحديث من قواعد الدين من الأحاديث التي يدور عليها الدين أنه لا ضرر ولا ضرر في الإسلام لا يوجد فيه ضرر وما جعل عليكم في الدين من حرج ولم يكلف الله سبحانه العباد بما يعود عليهم بالضرر والإضرار لا في باب العبادات ولا في باب المعاملات فالضرر منفي عن هذه الشريعة بل هذه الشريعة جاءت بالخير والرحمة والتيسير والتخفيف لذلك نهى الشرع عن المضارة في كثير من الأمور كما في الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ونهى عن الإضرار بالشهود والكتبة ولا يضار كاتب ولا شهيد والإضرار بالوالدة لا تضار والدة بولدها ومواضع النهي عن الإضرار في القرآن كثيرة وهي قاعدة عامة أن الضرر ممنوع حرة هو لم يأت في الشريعة لم تأتي شريعة بما فيه ضرر بل الشريعة جاءت بنفي الضرر ورفعه ومتى ما جاء ال التعسير أو جاءت يعني الصعوبة أو العجز جاء التيسير كلما جاء التعسير في الشرع جاء التيسير حتى لا يقع ضرر ومن لا يقدر على القيام يصلي قاعداً ومن لم يقدر على القعود يصلي جارساً ومن لم يقدر على الصوم أفطر وقضى أو أفطر وأفدع وهكذا في كل باب من الأبواب الشريعة تأتي بالسماح والتيسير فلا ضرر فيها كما أنها لا ضرر فيها هي تنهى عن الضرر هي تنهى عن الضرر فيما بين الناس فكل ما فيه ضرر فهو منفي ملغي غير معتبر غير معتبر الشريعة تنهى عنه وتذمه وترتب عليه الإثم إن كان عن قصد وعمد الشريعة ترتب عليه الإثم لأن الله نهى في مواضع كما أشرنا قبل قليل عن الإضرار عن المضاررة نهى في مواضع من كتابه عن المضاررة فكل ما فيه ضرر فهو يعني ممنوع وقد اختلف الشراح في معنى هذا الكلام لا ضرر ولا ضرار هل هي كلمة واحدة من باب التأكيد هذا يوجد في كلام العرب يعيدون الكلمة بعبارة بلفظ آخر يريدون به التأكيد فقالوا هي بمعنى واحد كله يعني تنفي الضرر والإضرار ومنه من فرق يعني وقال الضرر بشيء لا يضرك أو بمن لم يضرك والإضرار يكون بإنسان يعني أضرك كما قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من اعتمنك ولا تخ من خانك وقيل كلام كثير في الفرق بين الضرر والضرار بعد أن قالوا أو قال بعضهم هما كلمتان بمعنى واحد هما كلمتان بمعنى واحد وقال غيرهم لا بل وذكروا في الاختلاف وجوها لا تخرج عن المقصود يعني لا تخرج عن المقصود من هذه الكلمة وهي نفي كل ما فيه ضرر وينفي كل ما فيه ضرر عن هذه الشريعة في أصل تشريعها وكذلك في أحكامها على تصرفات الناس وتعاملات الناس ففي أصل هذه الشريعة لا يوجد ضرر ولم يأتي الشرع بما فيه ضرر والضرر منث والضرر يزال كما أن من قواعد الدين العظيمة أن الضرر يزال إحدى القواعد العظيمة أن الضرر يزال أخذا من هذا الحديث العظيم لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث يلجأ إليه أهل الافتاء كل ما عرض عليهم مسألة فيها ضرر يقول إن هذا لا يجوز لماذا لا ضرر ولا ضرر كل ما يعرض عليه المضارة في معاملة الناس المضارة في البيع المضارة بين التجار المضارة بين الجيران المضارة في قيادة السيارات في أي شيء ترتب عليه ضرر وإن كان غير مقصود وإن كان إنسان لا يقصد الضرر وإنه يمنع من هذا العالم إذا تنبه عليه أن يرفع. عن نفسه الضرر وأن لا يضر الناس ولا يؤذي الناس وهذا داخل في حقوق المسلمين بعضهم على بعض داخل في حقوق المسلمين إذا كنا نتكلم عن جانب معاملة المسلم لأخيه المسلم فهذا داخل في حقوق المسلم على أخيه المسلم فهو حديث عظيم يدخل في كل الأبواب والأحوال قال النووي حديث حسن رواه ابن ماجه ابن ماجه دائما ينطق بالهاك ابن ماجه دائما ينطق بالها حتى لو وصلت الكلام تقول رواه ابن ماجه والدار قطني دائما ها ساكنة لا تتحرك هكذا وغيرهما مسندا المسند كلمة تجمع الاتصال والرفع والرفع يعني النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام المسند تجمع كلمة تجمع الاتصال اتصال السند مع الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام فالحديث الذي اتصل إسناده وكان مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا المسند هذا أحد يعني وإلا مسائل الصلاح دائما تتداخل فيها الأمور قد يدخل فيها بعض التداخلات خصوصا بين أسلوب ال الأول المتأخرين وأسلوب المتقدمين فالمسند الذي عليه الذي يدرس المصطلح هو المتصل المرفوع لذلك جعل هنا مقابلة المرسل لأنه قال وراه مالك في الموضة الإمام مالك في كتابه المشهور الموضة عن عمري بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا يعني من التابع إلى النبي هذا معنى المرسل المرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام وتابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك النبي فيقصد ان هذا الحديث ضويا مسنددا ومرسلا رواه ابن ماجه والطراقبنيه مستندا من حديث أبو سعيد الخ أبي سعيد الخدري ورواه مالك في الموضع لكن أسقط عمرو بن يحيى أسقط من الاستناد أبو سعيد الخدري أو أبو سعيد الخدري وجعلهم من رواية أبيه يحيى عن النبي عليه السلام وأبوه تابعي لم يدرك النبي عليه السلام فهو حديث مرسل والحديث المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف. عند المحدثين الحديث المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف لكن الحديث له طرق أخرى يقوي بعضها بعضا منها هذا المسلد الذي عند ابن ماجه والدارقطني، منها هذا المسند، لذلك قال في ختام كلامه وله طرق يقوي بعضها بعض لا يعني أن وروده مرسلا من طريق عمرو بن يحيى أنه ضعيف من كل وجه بل له طرق يتقوى بها والحديث يعني من الحديث العظيمة المقبولة التي تلقاها العلماء بالقبول وتلاقى أهل الفتوى بالاستدلال في مجالات كثيرة يتحقق فيها الضرر والضرار هذا الحديث الثاني والثلاث الحديث الثالث والثلاث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماء لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين وبعضه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ندعى رجال أموال قوم ودماء لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين هذا الحديث مفيد جدا للإنسان في نظر ما يقع وهو أصلا من أحاديث القضاء هذا الحديث من أحاديث القضاء القاضي لكن خذ هذا الحديث واستعمله فيما يدور حولك ستنتفع وتتثبت لو يُعضى الناس بدعواهم الدعوة يعني للدعاء لو كل واحد يدعي دعوة نعضوها له هل كل واحد يدعي دعوة نعضوها له جي واحد يقول هذه سيارتي فكينها مني نعضوها له جي واحد يقول هذا مالي أخذ مني نعضوه جي واحد يقول هذا عندي عنده دم قتل أخي قتل أبي نقتلوه هكذا نفعل هل كل من يدعي دعوة نعطيه ما يدعي لو يعضى الناس بدعواهم أي واحد يدعي دعوة نعطوها له لدعى رجال أموال قوم ودماءهم يجي واحد يدعي لي واحد تصبح الدنيا فوضى هذا معنى لدعى رجال أموال قوم ودماءهم يقول كل ناس تدعي بعضه على بعض كل من يضمع في شيء يدعي أنه له نقول لها كوث هذا لا يصلح لكن كيف الحل؟ لكن البينة على المدعي هذه خطوة رقم واحد خطوة رقم واحد أن المدعي المدعي صاحب الدعوى الذي ادعى أن هذا له لا هذا له هذا عندي عند دم هذا عندي عند مال هذا عندي عند جيب البينة أثبت أثبت لا أحد يتكلم إلا بإثبات لا تتكلم إلا وعندك ما يثبت أنك محق قال إن لم يكن عنده بينة ننتقل للخطوة الثانية اليمين يحلف من يحلس في الطرف الآخر مدعى عليه عندي مدعي صاحب دعوى ادعى أن هذا ملكه أن هذا الدم عنده عندي دم هذا صاحب دعوى عليك أن تأتي ببين وتثبت فيها دعوة والبينة باب مهم من أبواب القضاء قد يكون البينة شهود وأكثر البينات شاهد كما في الدين أو في الدم وعلى قد يكون البينات كذلك حتى أوراق ووسائق موثقة المنجي بالبينة التي يعتمد عليه من شهود أو توثيق لكن البينة على المدعي إذا لم يكن عنده بينة من جول عليه اللي من تهميننا إن أنكر يحلف ويربح تنتهي القضية واليمين على من أنكر يحلف يقول لا والله ما بي مني حاجة وينصرف تنتهي قضية. من دام إنما نذكرش بينة ليس لك إلا هذا. قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعوه لدعا رجال أموال قوم ونساء وأموالهم عفو. رجال قوم نعم. رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة سؤال المدعي. كل من يدعي الدعوة يجب بينة. وإلا نعدل الخطوة الثانية واليمين على من أنكر طبعا إذا جاءت البينة ماشد يحتاج لليمين إذا جاب إنسان وجاب عنده بينة جاب الشهود على حقه هذا لا ينتفت إلى الطرف الآخر ماشد يطلب منه اليمين خلاص بل ثبت عليه الحق البينة يأخذ بها قال واليمين على من أنكر إذا لم يكن عنده بينة هو قال الآن وبعضه في الصحيحين نفظ البخاري قريب من هذا النفظ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس ايضا قضى باليمين على المدعى عليه ومعنى قضى باليمين على المدعى عليه إذا لم تكن عند المدعي بينه اذا لم تكن عند المدعي بينه فان جاء ببينه فلا ننتقل لليمين كذلك رفضه عند مسلم لو يعطى الناس بدعواهم لفظ هذا اللفظ إلى أن قال لكن اليمين على المدعى عليه لكن اليمين على المدعى عليه واليمين كما فسرها حديث البيهقي رواية البيهقي تكون بعد عدم وجود البيّنة عند المدعي عدم وجود البيّنة عند المدعي وقلنا هذا حديث أصل من أصول الأحكام وملجأ من ملاجأ الحكام وترتيب للنظر في الخصومات ضريقة لترتيب النظر في الخصومات لا يقضى لأحد بدعوة دعاه أبدا الشرع لا يسمح بذلك لا يعطى أحد دعوة دعاه إلا إن أقر الطرف المقابل لأن الإقرار أعظم البينات كما يقولون الاعتراف السيد الأدلة في المحاكم الإقرار اللي هو الاعتراف هذا أقوى البينات فلو ادعى إنسان على إنسان بمال والمدعى عليه اعترف أقر هذه بينا خلاص إن لم يقر يأتي المدعي بالبينات من شهود أو توثيق أو غيرها من البينات إن لم تكن عنده بينات ننتقل للمدع عليه الذي أنكر ونقول له احلف أنه لا يريد منك شيئا، ويعني إنك الآن المسألة الخطوة الثالثة الآن خطوة الأولى جيب بينه المدعي ما عندش بينة عدل المدعي إن أنكر يحلف طيب إن رفض الحلف يسمونه النكول إذا المدعي المطلوب منه الحلف رفض الحلف يسمونه النكول الآن ما يوجد بيّنة جينا إلى الطرف الآخر وقالنا إلى الحلف قال ما نحنفش نرجع للمدّة يعني هو اللي يحلف، نرجع لمدّة صاحب الدعوة وقال الآن لو رفض الحلف يحنف ونعطوك دعوة فإن حلف يعني استحق البيّنة ولفظ الصحيحين كما أشرنا لم يذكر فيه البيّنة لكنها مستفادة من كلمة لو يعطى الناس بدعوه لو يعطى الناس بدعوه يعني دعوة مجردة لو الناس بدعواهم يعني دعوة مجردة من غير دليل من غير بينة والبيانة كما قلنا إذا جاءتها يحكم بها يحكم بها على ما يعني يعرفه أهل القضاء من توثيق للبيانات وهذه كل أمور بُينة في القضاء الإسلام هذه أمور كلها بُينة بالتفصيل الطيب بالموضع للأمور حتى لا تضيع الحقوق فيه سماحة الإسلام تنظيمه للأمور وحرصه على الحقوق كما أن ااا طرفين راعت حق الطرفين لا يأخذ من الناس أموالهم بمجرد الادعاء ولأن المدعي قد يكون محقا عليه أن يتبينه إن لم تكن عنده بينة وكان صاحب حق هو ضيع نفسه إنسان إذا كان صاحب حق لكن ليس عنده بينة وخسر القضية فلا لوم على القضاء اللوم عليه هو هذا يحصل كثيرا أن إنسان يعطي إنسان مال لما بين بدافع الحياة بدافع الحياة ولا يطلب منه توثيق يستحي من التوثيق ثم تتغير الأمور وتظهر حقائق النفوس وذلك يرفض استداد ويجد نفسه لا شهود ولا توثيق ولا حاج ويضيع حقه فلا لوم على القضاء لا أحد عاقل يلوم القضاء في هذه الحالات بل يلوم عليه هو أنه ضيع ماله وفرّض في التوثيق والله تبارك تعالى أمر بالتوثيق يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه لا ينبغي للناس أن تستحي من كما قال سبحانه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجره لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا نعم يعني هذا التوثيق لا يكون واجبا لكنه أمر يعني يدفع الخصومه ويريح البال ويثبت الحقوق ويعني لا ينبغي للإنسان أن يستحو منه نعم قلنا فإن لا المطلوب منه اليمين النكر يعني رفض الحلف ترجع اليمين للمدعي وبحلفه إن حلف يستحق الدعوة الحديث الرابع والثلاثون حديث أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طبعا نحن نعم نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستضع فبلسانه فإن لم يستضع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستضع فبلسانه فإن لم يستضع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم هذا الحديث في باب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم وواجب، مبارك من واجبات الدين وهو داخل في النصيحة الدين النصيح وداخل في النصيح للمسلمين لأعمة المسلمين وعامتهم، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركه خطير تركه من أخطر الأمور كما قال الله عن بني إسرائيل لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلي لأن في إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرائط القادمة في أن الحق دائما نظيف والباطل دائما مفضوح ولا أعني بالمفضوح أن التشنيع على يعني هذا سيئت الكلام عليه لكن نقصد أنه بعضل دائما معروف أنه بعض والحق دائما معروف أنه حق ما بقيت الأمة تأمر بالمعروف عن المنكر الأمور لن تختلط والأمور إذا لم تختلط فهذه أمة أمة مباركة لذلك علق سبحانه أو وصف سبحانه خيرية الأمة بهذا الباب كنت بخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ما دام أن في الأمر <تصفيق> في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر إذا فينا الحق أبلج والباطن واللاشلاش كما يقولون لكن إذا ظهرت المنكرات وسكت الناس مع الـ الـ الـ الـ الاستمرار يصبح المنكر معروفا وهذا موجود في واقع الناس كم من منكرات الآن يعني دعني من المنكرات مثل شرب الخمر أو غيرها لكن تعال المنكرات مثلا الاجتماعية كبدع المآتم وبدع الزواج وكثير من الأمور يعني بدأ المولد والإسراع والإسراع كان في سكوت الناس والمنكرين عنها سبب عظيم من أسباب رواجه بل حتى المنكرات الأخرى كتبرج النساء تبروج النساء الآن انظر للبس السروال للنساء البنطلون المرأة الآن تلبس السروال وهي امرأة في نظر هي قد تكون حتى في نفسيها ليست امرأة خبيثة ليست امرأة خبيثة لكن فشل جهل حتى رأينا نساء ترتدي السراويل وتدخل المسجد فصلي هذا دليل على أن امرأة نيتها حسنة يعني. ليست امرأة خبيث لكن فشل جهل في الناس بسبب سكوت الناصحين حتى اخترطت الأمور ونسي المعروف ونسي المنكر كما كان يقول الحذيفة رضي الله أو ابن مسعود حذيفة أو ابن مسعود يقول كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم عليها الكبير ويربو عليها الصغير ويتخذها الناس سنة حتى إذا غيرت قالوا غيرت السنة يعني يتخذ الناس السنة وخلاص كان الناس يوما ما يقولون إيش هذا دين جديد لما رأوا يعني تغييرا وتصحيحا للأمور قالوا هذا دين جديد وليس جديدا هو دين الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب لكنه استمر وعاش ورضى على الخطأ حتى ظنه هو الصبر وصار لا يعرف دينا لله إلا هذا الدين الذي رأى عليه أباه وجده وعاش عليه وهذا سببه كله عدم وجود إنكار للمنكر أو أمر المعرف فمن أخطر ما يكون أن يدفن هذا الواجب وأن يعرض الناس عنه حين تختلط الأمور ويختلط الحق بالباطل ثم يصبح الباطل الحق والحق باطل كما هو الواقع في كثير من المجتمعات أو في كثير من القضايا صار فيها الحق هو الباطل والباطل هو الحق سببه السكوت وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله تبارك وتعالى أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غير موضع من كتابه وأثنى على الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ودل عليه وبين أهميته وعلق الفلاح والخيرية فيه لأنه الدعوة إلى الله أمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو النصيحة هو الدعوة إلى الله هو الدلالة على الهدى هو كل ما هو تعليم للجاهل وتذكير للناس فالخير في كل الخير في هذه الأمة أن يبقى فيها هذا الباب حيا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس ويدلون على الخير والخير في هذه الأمة باقي ما بقي فيها هذا الواجب العظيم أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهدد النبي عليه السلام ترك هذا الباب قال لتأمرن بالمنكر إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه إذا أطبق الناس على ترك المنكرات والسكوت عليها فهذا مما يؤذن بعذاب الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يبين مراتب التغيير كيف يكون فأولها التغيير باليد من رأى منكم منكرا فليغيروه بيده يعني يقوم هو بتغيير المنكر إصلاح الأمور بيده بقوته لكن أهل العلم يقولون هذا التغيير بمنكر لمن له سلطان إما الحاكم في البلد أو النائب عنه أو الجهات المسؤولة أو رب الأسرة أو رب البيت الأب والأم صاحب المصنع صاحب المكتب صاحب كل من له سلطان إمام المسجد كل من له سلطان عليه أن يغير بيده ما لم يكن من وراء ذلك محذورا كبيرا ما لم يكن من وراء ذلك محذورا أكبر منه لكن إن كان صاحب السلطان والغالب أن صاحب السلطان لا يخشى محذورا لأنه مسيطر على الأمور فإذا كان أمر كذلك وجب عليه أن يغير بيده إذا رأى منكرا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ثم قال فإن لم يستطع عجز لضعفه أو لخوف مفسده ينتقل إلى التغيير باللسان وهو الكلام والنصيحة والبيان والتوجيه والتذكير والوعظ ويأمر بحكمة وبرفق فإن عجز أو لم يقبل منه أو كان المقام لا يسمح لما فيه من خوف عليه ينتقل إن كان قلبي فإن لم يستطع قلبه يكون قلبه كارها لهذا المنكر وهذا أضعف الإيمان أضعف الإيمان من أسوأ الأحوال أن الإنسان يستطيع يصاب بالبرود تجاه المنكرات من أخطر الأحوال أن يصاب الإنسان بالبرود تجاه المنكرات كمن أصيب بالبرود تجاه الشرك ومن أصيب بالبرود تجاه سب الدين هذا يحصل من لمن يضع نفسه في مجتمعات سيئة أو رفاق سيئين بعض الناس يرافق رفاقا سيئين يكررون البذاءة فيصاب بالبرود. تجاه المنكرات وكان عليه أن ينكر بقلبه والذي ينكر بقلبه يفارق إن كان قادراً على المفارقة يفارق لا ينكر بقلبه وهو جالس في هذا المكان الذي فيه المنكر قال من رأى منكم رجل يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وأهل العلم يذكرون أن تغيير المنكر أو الأمر بالمعروف عن المنكر واجب على الكفاية واجب على الكفاية إذا قام به من يؤدي الغلط يسقط الإثم عن الباقين والحمد لله هيأ الله هذه الأيام من يقوم بالإنكار بقوة الدولة فهدموا أو كار الفساد وخربوا دكين الشر وقبضوا على المجرمين وأقاموا فيهم ما يستحقون صلاة يهيئهم ويمكنهم من القضاء على كل الشر وإقامة شرع الله وقد أعفونا بارك الله فيهم من التبع أمام الله ومن الإثم لما عجزنا عن تغيير هذه المنكرات التي عمت وضمت وانتشرت في شوارعنا نسى الله العافية والسلام قلنا هو فرض كفاية ولكن قد يتعين يصبح متعين على أفراد في حد ذاتهم كصاحب البيت كصاحب الولاية إذا رأى منكرا في بيته مثلا قال العلم لا يشترط في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على كمال الحال لا يصرت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على أحسن حال من التقوى والإيمان، لأنه إذا وضعنا هذا الشرط لن ينصح أحد، إذا قلنا لا أحد ينصح إلا إذا كان على أعلى درجات الإيمان والتقوى، إذن لن ينصح أحد، فكل ينصح بما فتح الله عليه، وكل ينصح بما يقدر عليه، ولو كان مخل في جانب ينصح في جانب، بل لو كان مخل في نفس الجانب ينصح لعل بنصحه للمنصوح ينصح نفسه. فالإنسان ينصح في كل بكل ما يقدر عليه ويشترط في الإنسان الناصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بهذه الجزئية ليس عالما من من العلماء الكبار لكن عالم بأن هذه حلال وهذه حرام يكفي أن يكون عالم بعض الأمور أي إنسان يكون فيها عالم كحرمة الربا حرمت شرب الخمر أو جوب الصلاة هذا لا يشترط فيها إنسان متفقه حافظ الأدلة تعال لي أي مسلم يقول له يا رجل صلي انتق الله صلاة واجب عليك مش هيقول لك هات الدليل على ذلك إذا كان بعقل بعقله يعني مش هيقول لك هات الدليل فأنت لا تحتاج لكن تعال لي مسائل يعني تحتاج إلى استدلال كبعض المعاملات أو بعض الأحوال يعني هناك مسائل تحتاج إلى أن يكون الإنسان عالما بها. فمن كان يعلم بشيء وبحكم الله فيه فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن منكر حسب ما صبع والإنسان في أمره بالمعروف ونهي عن منكر ينبغي أن يكون رفيقا هذا هو الأصل أن يكون رفيقا وقد يشتد الإنسان إذا احتاج الموطن إلى الشدة هذا اسمه الحكمة الحكمة استعمال الرفق في الوقت المناسب والشدة في الوقت المناسب إذا فسرت الحكمة بالرفق دائما هذه ليست حكمة بل الحكمة وضع الشيء في موضعه. الحكمة وضع الشيء في موضعه فيترفق إذا كان المقام مقام رفق وليجعل الإنسان الرفق هو الأصل الذي يبدأ به ثم يشتد الإنسان إذا كان الموطن يحتاج إلى شدة حسب ما تستدعيه الحكمة، وتكلموا في هذا الباب عن الستر بمن يستحق الستر إذا رأيت الإنسان المنكر تستر عليه وتنصحه إذا كان يستحق الستر وإلا بعض أهل شر يستحقون الإبلاغ عنه وفضيحتهم. نعم هذا الحديث الرابع والثلاثون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشكم ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات يعني النبي عليه السلام يقول فيها يشير إلى صدره التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه المسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعضهم وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحتر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا الحديث من حديث الأخلاق من حديث حق المسلم على أخيه المسلم حديث عظيم ينبغي أن يحفظ ويحفظ للأولاد والبنات ويكرر ويتأدب الناس عليه الكبار والصغار يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولاً لا تحاسد، يأمرهم بترك الحسد والحسد تمني زوال النعمة ترى النعمة على أخيك المسلم في الدين أو في الدنيا تتمنى زوالها وقال بعض العلمي بل مجرد الكراها للنعمة حسد مجرد أنك ضيقت من فلان فتح الله عليه في أمور رزقه أو في دينه مجرد أنك تكره ما تتمنى الزوالها لا تتمنى أن تزول لكن كرهت ذلك هذا حسد مجرد الكراهة لنعمة الله على الآخرين هذا حسد والحسد مرض من أمراض القلوب الخطيرة ويكون مرضاً حقيقياً إذا ظهر على الإنسان بفعل أو بقول لكن يعني إن كانت خواطر وذهبت فهذا عفو كما قال بعض الحكماء ما خلى جسد من حسد والإنسان يعني فيه هذه النقاط الضعف لكن قالوا ما خلى جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه يظهر منه فالإنسان يعني إذا كره نعمة الله على مسلم في دينه أو في دنيا فقد حسده فلا ينبغي الإنسان أن يكره ما يراه من خير على إخوانه المسلمين بل يفرح لأن المسلم يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه كما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالحسد معاكس لهذا الأدب العظيم معاكس إن تمنى زوال النعمة على أخيه فهذا أقبح هذا درجة عالية من من الحسد أن يصير تمنى والدرجة الأعلى منها أن يسعى لإزالتها يعني يتمنى زوالها هذه درجة ثانية الدرجة الأخبر الأكبر أن يسعى لزوالها أن يعمل على إفساد ما عليه من نعمة هذا من أخطر الأمور وأشدها وأعلى أنواع الحسد وليس من الحسد الغبطة ليس من الحسد الغبطة أو ليست من الحسد المذموم لأن الغبطة أن ترى خير على أخيك المسلم تتمنى مثله من غير أن تتمنى زوالحا من غير أن تكره النعمة التي عندك رأيت إنسان على النعمة تمنيت مثلها فقط أما هو لست كارهاً هذه غبطة إن كانت في أمور حسنة فهي حسنة كما رأى إنسان يتلو كتاب الله كثير قراءة القرآن قال يا يعني أريتني مثله أريتني عندي انكباب كما عند هذا الرجل هذا غبطة وترى إنسان يدخل في أبواب الخير فتتمنى لك أيضا مثله لا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الخير أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالغبطة تتمنى أنك تفعل مثل هذا هذا حسن إذا كان في الأمور الحسنة هذا حسن في الأمور وسيء في الأمور السيئة ترى إنسان ينفق في أمواله على الحرام أو الترف الزائد فتتمنى أنك مثله هذا يعني مما لا ينبغي هذا الحسد ولا تناجشوا النجش من سكون الجيم على الأصح هو أن يزيد الإنسان في السلعة ولا يريد شراءه يريد أن يغري الآخرين هذا يحصل في المزاد العلني أكثر ما يحصل في المزاد العلني العنني يضعون إنسان أحياناً يكون بتخطيط يعني كأنه منافس لهم يزيد في الأسعار من أجل أن يعني يحمس بقية المشترين ليزيدوا معه في الأسعار هذا اسمه النجش وهو نوع من أنواع الغش والخداع فقال ولا تناجش ثم قال ولا تباغضوا من البغضاء وهو نهي عن أسباب البغضاء النهي عن التباغض نهي عن أسباب التي تؤدي إلى التباغض فلا ينبغي للإنسان أن يكون في قلبه بغض وعداوة لأخيه المسلم هذا يتنافى مع ما يجب تجاه المسلم فقال ولا تباغضوا يعني لا يبغض بعضكم بعضاً ولا تدابر نفس تبغض لكن تدابر أثر من أثار البغضاء والتدابر أن يعطي كل إنسان دبره للآخر وهي الإعراف إذا يعني يريد إنسان أن يعرض عن إنسان يعطيه ظهره فقال لا تدابر لا يعطي بعضكم لبعض النظار مقصود يعني التقاطع كما في بعض الألفاظ تهاجروا فنهى عن التباغض ونهى عن الهجران أن يهجر المسلم أخوه المسلم والإسلام حرم الهجران أكثر من ثلاث أيام أكثر من ثلاث أيام لا يجوز فإذا غضب إنسان من أخيه لسبب أو لآخر فالشريعة يعني راعت كما نقول اليوم نفسيته وأعطاته ثلاث أيام يكون فيه زعلان يزعل يوم يزعل يومين ثلاث أيام بعدين لا بد أن ينتهي الخلاف لا بد أن ترجع إلى أخيك لا يحلوا لا يحل منا حرام لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث إذا تهاجرنا فوق ثلاث أيام دخلنا في الحرام وإذا تسكرنا سنة من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه والله يا إخوان هجران من إخوة أرحام إخوة وأخوات هجران سنوات طويلة لا تكلمون ولا وبين أبناء عموها وكله لقيل وقال وكلام نسوان وشجار صبيان كلام فاضي هو لو كان على العقار والأرض والدرهم والدينار لكان حرام وعلى موجودة ما على الدرهم والدينار والأراضي والعقارات فإلى حد القتال نسأل الله العافية والسلام كله لأجل هذه الدنيا الدنية تخاصمون وتقاتعون وتهجلون ويتدابرون وليس منه الهجر للدين ليس منه الهجر للدين كهجر أهل البدع وأهل الفسوق وهذا تكلمنا عليه لما قلنا أن نحن جامل هؤلاء المفسدين في الأرض فهجرهم هذا قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وحصن حصين لحماية المسلمين من شرهم وفسادهم هكذا كان السلف وأصله قصة الثلاثة الذين خلفوا لما هجروا خمسين يوما هجروا خمسين يوم حتى تاب الله تبارك وتعالى عليه هذا أصل الهجر لغرض ديني فالهجر هذا له باب أخر وهو مقرر من مقررات أهل السنة والجماعة في التعامل مع المخالف يرجع فيه إلى أهل العلم بتوجيهاتهم حتى نعرف كيف نتعامل مع المخالف وهو المبتدع والظال والمنحرف فقد يكون الهجر دواء له ينفعه أو على الأقل إلا لم ينفعه يعصمنا من شره خصوصا الدعاه الناشرون للهجر دعوات مذاهبهم. قال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ما معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض رأية إنسان اتفق هو إنسان آخر على شراء شيء سيارة اتفقوا أو تقاربوا ما اتفقواش مزال لكن بدوا يتفهموا خلاص تأتي أنت للزبون من وراء صاحب السيارة تقول أنا عندي سيارة أحسنك من هذه السيارة نفس السعر أو ننقص أو يعني تخرب البيع على صاحب السيارة هذا اسمه بيع على البيع أو تأتي لصاحب السيارة وتقول أنا أعطيك فيها سعر أحسن هذا اسمه الشراء على الشراء يقول العلمان بيع على البيع حرام كالشراء على الشراء لكن لو كان الأمر مازال في أول المداوله مازال مت متفهمش وعرفت أنت السعر هذا لا بأس به لذلك أجازه كثير من أهل العلم المزاد العلني أث يعني أجازه أهل العلم المزاد العلني مع أنه قد يشبه البيع على البيع لكن لأن الأمر مزاج لم يستقر فإذا استقر أو قاعرب أن يستقر لا تتدخل حتى لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض فإذا رأيت اثنين تفقوا على شراء شيء أو كادوا يتفقون أو بيع شيء يعني لا تدخل بينهم حتى لا تدخل في هذا النهي ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ثم بين أن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم فقال وكونوا عباد الله إخوانا ولا تباغض ولا تدابر ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا راعوا الأخوة التي بينكم فلا تفعلوا هذه الأشياء من التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وإفساد البيع بعضكم على بعض فأنتم إخوان لا يصح للمسلم أن يعني يؤذي أخيه المسلم أو يؤذي المسلم هذه الأذيه ثم أكد ذلك وقال المسلم وأخ المسلم أكد هذا الأمر مراراً وتكراراً في غير ما حديث عليه الصلاة والسلام وقوى هذا الرابط أصدق أخوة والاجتماع والتآلف والتناصر كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه الولاية هذا التقارب هذا التواضع بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروفة وأنهونهم إلى آخر ما قال تبارك وتعالى في غير ما نص من كتابه وفي غير منص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في تثبيت هذه الأخوة وهذا الأصل بين المسلمين فقال هنا المسلم وأخو المسلم من تلك الأخوة ومما تلزم تلك الأخوة أنه لا يظلمه لا يقع عليه الظلم لا بأخذ مال ولا بأخذ حق ولا بإنقاص قدر ولا بأي شيء من أنواع الظلم ولا يخذله الخذلان الترك في موضع يحتاجك فيه كالنصرة أخوك المسلم ظلم مظلم ضاع حقه وإحتاج لمن يناصره كما قال النبي وسلم أنصر أخاك ظالم أو مظلما قال يا رسول هذا نصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال بكفه عن ظلمه فإن ذلك نصر فنصر المسلم لأخيه المسلم من الحقوق المقررة إذا احتاجك أخوك في نصرة في إثبات حقنا لا يتكلم عن المشجرات والعراق تكلم عن الحقوق عن الأموال عن الحقوق سواء كانت مالية ومعنوية أحتاجك أخوك المسلم فينبغي أن لا تخذله في أي موضع كذلك لو يعني اشتدت عليه الأمور وكان بوسعك أن تعين أخاك فلا ينبغي أن تخذل أخاك المسلم قال ولا يَحْقِرُهُمْ من, من الاحتقار والاستصغار والإهانة والتكبر عليه والكبر من أخطر الأمراض من أخطر أمراض القلوب حتى أن مثقال من النملة منه يحرم من دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والذرة النملة ولا يكذبه. نعم. يكذبه نعم ولا يكذبه ولا يكذبه يكذبه نعم نعم نعم نعم نعم ولا يكذبه نعم يعني يكذبه ربما أو لا يكذب عليه حتى في نسخة دقيق العيد لم يذكر ذلك نعم قلنا الاحتقار هنا من من من من التكبر على أخيك المسلم ثم قال التقوىها هنا يريد أن هذه الأخلاق كلها وهذه الأدب كلها مرجوعة إلى القلب كما قال في حديث النعمان بن بشير بعدما ذكر المشتبهات تركها قال ألا وإن في الجسد مضغى إلى آخر الكلام فجعل المدار كله على صلاح القلب وكذلك فعل هنا قال التقوىها هنا يقصد أن هذه الأعمال الصالحة كلها وهذه المتركات السيئة كلها تترك حسب ما في قلب العبد من تقوى لله تبارك وتعالى وأشار إلى صدره ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام يقول ها هنا تقوىها هنا تقوىها هنا يشير إلى العناية بتربية القلوب وتنمية الإيمان فيها حتى تظهر هذا يظهر هذا الإيمان العملي من من مناصرة الأخوك المسلم وترك هذه المنهيات عن من فعالك ثم بيّن خطورة احتقار المسلم لأخيه المسلم فقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كلمة بحسب امرئ من الشر تعبير للتشديد والتغليظ والتهويل كأنه قال يكفيك شرًا قد ملئت شرًا بحسب يعني يكفيك يكفيك هذا الشر كأنه هذه المصيبة كما نقول نعم فقال بحسب امرئ من الشر يعني يكفيك شرا أن تقع في هذه الجريمة أن تحتقل المسلم، ومن أسوأ الأخلاق أن يحتقل المسلم أخوه المسلم قال بحسب مرئي من الشر أن يحتقل أخوه المسلم وهذه الحقوق لكل من هو مسلم لكل من هو مسلم كان فقيراً أو غنياً من هذا البلد أم غريب عن البلد لأننا نعاني في بلاد المسلمين كلها من شيء يسمى العنصري حتى معاقل المسلم تعرف مسلم لكن لأنه من تشاد أو من من نيجير أو من من مصر أو من يبغض اللي يحاول أن يقلل من قدره مع أنه يعرف أنه مسلم تجد الخليجي يحتقر السوداني والليبي يحتقر المصري والشامي يحتقر هذا أمر خطير جدا هذا أمر خطير جدا متواجد فينا فكل من قام أمامك وهو مسلم فلا يجوز لك أن تحتقره قد وقعت في خطيرة عظيمة إذا تسرب ووجد في قلبك الاحتقار لإخوانك المسلمين قال بحسب مرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم ثم جمع ذلك في هذه العبارة الجميلة كل المسلم على المسلم حرام وضح هذه الكلية أنها في الدم والمال والعرض كل المسلم على المسلم حرام حرام عليك من جهد دمه أن تعتدي عليه في دمه أو في ماله ولو أليسر ولو قضيب من أراك ولا يحل ما نمرئ مسلم إلا بيضيب نفس منه ولو أبسط الأمور وكذلك عرضه وقلنا العرض الجنب من الغيبة والنميم وليست العرض يعني ما غلب على مفهومنا فكل كلام وكل إساءة لأخيك المسلم في دم أو مال أو عرض فهو عدوان لا يليق بالمسلم وقد تعديت حدود الله لأنها حرام كما قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم هذا الحديث الخامس والثلاثون نقف عنده ونسأل الله العين العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وعسل عبادته ونكتف بهذا القدر وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك